موسوعه م ل النابلسي ه ل ل ر د و ا أ ي ي د ه م في ف أ و الاسلاميه ه م و ق ا و و شك ن ب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 وما لنا أ ل ا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ن الذين كفروا لنخرجنكم من أرضنا وقال كفروا أو لرسلهم ل ت ع د ف م و ح ى إ ل ي ه م ر ب ه النابلسي ل ل ن م ل ع د ه م ذ ل ك ل م ن خ ا ف م ق ا م ي و خ اسماء ف وعيد و ا ت ت ف ح ا ل ج ب ا ر عنيد م ن ورائه جهنم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 ان يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا, جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل الله أنتم, أنتم مغنون عنا من عذاب الله من تبعا عذاب عنا شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صدرنا س و ا ء ع ل ي ن ا أ ج ز ع ن ا أم ص ب ر ن ا ما ل ن من ا م ح ي ص و ق ا للعلوم ا ش ي قضي ط ا لما الأمر إن الله ن إن و د وعد ك م ا ح ق و ع د ت ك فأخلفتكم م و ا كان ل ي عليكم من س ل ط ا ن أن دعوتكم إلا د ع و ت ك م إلا ي ه ف س ت ت ج ب م لي فلا ل ت و س و ن ع و النابلسي ف س ك م م أنا م م وما أنتم م ص ص ر خ ك ب كثرت بما أ ش للعلوم ن ن إن قبل الاسلاميه ظ ل م ي ه م ع ذ ب أ وادخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام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 قل تمتعوا فإن مصيركم فإن إ لعبادي ى النار قل الذين آ م ن و ا يقيموا ا ل ص ل ا ة وينفقوا مما رزقناهم سرا و ع ل ا ن ي ة من قبل أ ن ي أ ت ي يوم من من قبل أ ن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء, وأنزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم, الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر, لكم وسخر لكم الشمس ف في ل لتجري البحر لكم الأنهار لكم ل ك بأمره وسخر ا وسخر والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما س أ ل ت م و ه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آ م ن ا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام موسوعه ا من ا ل ن ا س فمن ت ب ع ن ي ف إ ن ل مني و م ن ع ص ا ن فإنك ي رحيم غفور ر ب ن ا إ ن ي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 ربنا إنك ت ع ل م م ا ن خ ف ي وما ن ع ل ن و م ا يخفى ع ل ى ا ل ل ه م ن ش ي ء في اسماء ل ولا ل أ ر ض ا في الله ح م د ل الحسنى ذ ي وهب ا ل ك ب ر س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق إن ربي ل س م ي ع ا ل د ع ا ء رب جعلني م ق ي م الصلاة و م ن ربنا ذريتي و ع ه ا ل ن ا ب ل ي و و ل ل ا د ي و ل ل م م ؤ ن ي ن ي و م يقوم ا ل ح س ا ب و ل ا تحسبن ا ل ل ه غ اسماء ف ل ا ي الله ا ل م س ن إن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 موسوعه م النابلسي ر ليجزي الله كل نفس ما ك نفس س ت إن ا ل ه ر ع ا ل ح س ا هذا ب ب ل ا غ ل ل ن ا س هذا ب ل ا غ ل ل ن ا س و ل ي ذ و ا به و ل ل ي ع م و ا و ل ي اسم ا هو إ ل ه و اللايم ح د ا أ ج ز ء ا ل ب ا ب